سراب الوصل أداء علي بالرفدة كلمة وذعذع دع نسيم الليلة ومغرتي هبوبة حركة لشواقي في سعى الصفاوة قبل إيش غائب؟ كل ما ذعذ عن الشيم الليل وغرتني هبوب حرك على في ساعة صفا قبل إيش غائب؟ كل ما ذعذ عن الشيم الليل وغرتني هبوب حرك على شواق في ساعات صوره وابلي شاي تلجالبي طاري يا اللي في غيابه على حراوي جوا تم حشوبه وتها الحر ما شفت واخش أول صعد على الدير تهبة على الفكر صعد عرفت العدوة فالهوا وع الماء وفاز ذكره وقال الشوق ذاية فالهواء وع الماء وفاز ذكره وقال الشوق ذاية اشهد الرجل يتسابقني ولا هي بمغصوبه صب الدرات من خادع عقلي وذاقني المصايم وزماني دور والحير ما وضحتني عيوبه يوم صرت أطرد تطرد يوم ما تصير تطرد سراب الوصل بوجود السحيب. يوم ما سراب الوصل بوجود السحايف